سورة التغابون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في ضر له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تسورة اللغبنا أسيس من ربين ذا حنين يترد الحنا أتسبحنا سي ربي أحري اللان ذا الجنوان ذا حري القاع راحكم يكون زيلاش واحداش يشتهر هذيك واش شكر انتا كلشي نجملاش اول خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير نتشد وين يكون يخرقان ذيهون ولا شي خفران ذيهون ولا شي غمنان خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإله المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تشيرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يخلقهن <تصفيق> ونذرقعا كليون سلمعنين السوركم إلهات السورة فنوان ثغر ونغرص يعلم سوينه اللان ذي جنوان يكد القاع يعلم سوين ثفر ذوين نجس شنم أربي بيتس الخبار لشو ثفر يذمر ألمياتكم الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كان تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واشتغن الله والله غني حميد أنا كنت يببضران الخفر بدي كفران قبرنون المعرضان سرزيء بين خدمان مجرع تفقرحان إلى خرث هذا خطرا نشتنيه إميلاً لنبياً نسان أبو نزن للبيانات لأنني قارنس أذل العباد أمن كوني نرغد إميلاً خفراً جفزاً نمان نسان أربوثني حوجراء أربوثني رغاني نطعس يستاهردس وشكر زعام الذين كفروا ألن يبعثوا قول بلا واربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يشير تعد وذ كفران وردت سنكر نسوان الناس الاعرقه قربيا اذا الدكام اذا كنت خبرا شوي وكخدمام ونعف ربي سهل فامنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يوم بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أمنث صرب بالنفيس ذنور النير إذن رب أربثا غرس الأخبار السلوين يكون خدمة السن لم يكن يجمع غروى السن يكون جمع ونذس اللغبنا الكفر أذين مغفن إما يخفر المؤمن أذين مغفن إما